اللهم اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اكبر الله اكبر لا اله الا الله Semua sesuatu bagaimana sesuatu الحمد لله رب العالمين، الرحمن ملك ملوك مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، بإذن الله سنبت. قل سُبْحَانَ اللَّهِ مَا عليهم بِهِ شَيْئًا وَبِالرَّحْمَنِ نَسْتَعِينُ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا لا تقرب المال اليديم إلا بالذي يأكبر حتى يضعه أشيكا وأرض السيد والميزان بالكسك لا تكلف محسا إلا رسعها وإذا كنتم فاحزنوا ولو كانها قربا واجعل الله أمر سوء ذلك وَقَدْ جَاءَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ نَذِيرٌ ۚ فَآمِنُوا بِهِ وَلَا تَلْبِسُوا إِيمَانَكُمْ بِالْكُفْرِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وراء ربهم يؤمنون وهذا جداد أنزلناه البعطة فاستجعوه والسفر لعلى ترطوح منه الله أكبر سنع الله لمنشهد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أحمد الحمد لله لعبد العالمين الرشمال الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك يَا بَنِي أَذَكَ قُبُرْضِي لَكَ سُطْرِينَ لَكُلِّ مَسْجِدٍ وَقُبُرْي عَمْرٍ وَلَا تُسْرِبُونَ إِنَّهُ لَكَ الْحِبُ الْمُسْرِكِينَ قُلْ لَكَ أَفْرَبَ سِيْتَ اللَّهِ الَّذِينِ أَفْرَبُوا عِبَادِهِ وَالطَيْبَادِهِ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَلَّا إِنَّ الطَّاغِينَ لَفِي نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ وَإِذْ من الزر يسوطعنا وعنه جفور ضرور ما لا تعلمون ولكل أمة الأجر فإذا جاء أجرهم لا يستأخروا يتعجروا ولا يستقدمون يا بني آدم إما يسين لكم رصر منكم يا رسول الله يا أهل الكتاب يا أصحاب يا مسلمون أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ عَلَيْهِمْ وَعَلَىٰ أُمَمِهِمْ وَعَلَىٰ نبع الله لمن حديدا الله أكبر <تصفيق> الله أكبر <تصفيق> الله أكبر <تصفيق> الله أكبر الله أكبر سبع الله لمن شرده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله لمن شجده Al-Fatihah